أُل خَّ فَ مِن أرَ بِسَتُد عَونَ إلَ قَ م أُدبمَ <تصفيق> ليس على الأعمى حرج ولا على الأحراج حرج ولا على المريض حرج Dan ko de ranziwu Bineśli wełenken tak ten szen ti Whee! ma ah. وأنرا لن تفدي علي ذا فاء فمغو بغا وكا